وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُ فِتْنَتُهُمْ إلَّا أَوْقَالُوا اللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنْتُمْ نام المشركين او كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك.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 هم لكاذبون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة ضغتة قالوا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 فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون